فاعمل إ ن ن ا عاملون قل إ ن م ا أنا ب ش ر مثلكم يوحى الي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا, فاستقيموا اليه واستغفروه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 وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين, سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها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 أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا, فإنا بما ارسلتم به كافرون فاما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا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 ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ويوم يحشر أ ع د ا ء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا بما كانوا يعملون وقالوا ل ج ل و د ه م لم شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء وهو خلقكم, وهو خلقكم اول م ر ة و إ ل ي ه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أ ابصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال, وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه ف إ ذ ا ا ل ذ ي ب ي ن ك و ب ي ن ه ع د ا و ة ك أ ن َ ه و ل ي ح م ي م و م ا ي ل ق ا ه ا إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و م ا ي ل ق َّ ا ه َ ا إِلَّا ذ و ح ظ ع ظ ي م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 وهم لا ي س أ م و ن ومن آ ي ا ت ه أ ن ك ترى الارض خ ا ش ع ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء ت ز ت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا ل م ح ي الموتى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 الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط